السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي لم يذر عليه من قديره وصلى الله على محمد الذي ارسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد اخواننا الافاضل واخواتنا كل سنه وانتم طيبين يا رب يكون رمضان اعطاكم من سماره يا رب تكونوا بداتوا تستمتعوا برمضان المتعه اللي ربنا سبحانه وتعالى إداها لكل واحد هيخلص عمله في رمضان ولكن في البداية إيه أخباركو في الأوراض عمليه ما يريد في الأوراض للعلم انا, الأصل اللي أنا المفروض أن الدروس اللي بديها بديها للأخوات اللي في المعهد فالعطاء اللي أنا بديه في الدرس ما بيبقاش التركيز فيه الأساسي على الوعظ هي القضية التفاعلية هي الأساس في وظيفتي معاكم التفاعل هو الأساس في وظيفتي معاكم فانا مش هابدى ان أنا الكلام مش كله هيتبقى وعظ متصل ولكن هو حوار ما بيننا علشان نقدر بأيدينا في ايدينا بعض نقدر نتحرك فالسؤال هل في حد من الاخوات اللي معانا موصلش للجزء العاشر اخواتنا أخونا عبد, اخونا عبد الرحمن والرجال اللي معانا وعمر ها حد فيكم موصلش للجزء العاشر كحد قدمة بشاء للهدى انا يا رب سمعيني؟ فيكو حد الوقتي ما وصلش للجزء العاشر عايزين تفاعل يا اخوانا لا فاضل حد ما وصلش الجزء العاشر في حد لسه ما وصلش لغاية الجزء العاشر معانا تفاعلوا معانا كده عشان ايه؟ اللي مو... جميل فالاصل منتو الوقتي تكونوا جاهزين إن في بكرة آية هتقبلكم آية الإمام هيقرأها عليكم بكرة اللي بيقرأ اللي, اللي بيصلي في المسجد بيقرأ بجوز قول الله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم ما يقول أيكم زادته هذه إيمانة فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون إنتي القرآن ما تفرحي انت الأيام اللي فاتت ديت القرآن زود ساعتك تل قلبك يزاد شوق شوق إلى الله انك نفسي تأبي ربنا احساس كانوا فعلا مشتقين لربنا الصحابة كان عندهم نفسية الشوق الى رؤية وجه الله الصحابة كان بين نسبانهم لقاء الله ده نوع من انواع السعادة فهل انت تستطيع انك تتمني الموت علشان تشوفي ربنا ولا لسه الدنيا هي بالنسبان الشيء اللي في قلبنا القرآن بيقولك استبشري القرآن بيقول كل صورة نزلة عشان تفرحي فالنهاردة انا جاي عشان اقف معكم وقولكم عارفين ايه هو الفرق بين السعادة والمتعة عارفين ايه الفرق بين السعادة والمتعة عارفين الفرق دوت ممكن نضربه في مثال بسيط البنات تفهموا كويس عارفين الفرق ما بين اختنا الفاضلة اللي معها ايفون 7 واختنا اللي معها ايفون ومعها قصدي موبايل جالاكسي ب800 جنيه مثلا جالكسي 2 مثلا جالكسي, جالكسي برايم الأخت اللي معاها آيفون 7 دي جزء بدي لها 10 في الشهر مطروف والأخت اللي معاها جالكسي برايم ديت زوجها حطهولها في علبة وعملها لها مفاجأة وغمض وخبع عنها وفجأة فتحت لقت العلبة كبيرة فتحت العلبة لقت جواها علبة فتحت العلبة التانية لقت جواها علبة وفي الآخر لقت مبايل تغنون كده جالكسي ب700 جنيه لما بتشوف الموبايل بتاحها بتحس بالسعادة وقتنا الموبايل ايفون سيفن ويعني معاها عربية ومستقرة جدا ماديا الفلوس بالنسبة لها متعة ولكن التانية الموبايل بالنسبة لها هي لحظات سعادة هي السعادة تمشي أمان يعني تمسكها بيدها في مشهد واحدة زوجها بيحبها هو ده المشهد ناس بتقرأ القرآن عشان تطلع بتغيرات تبقى سعيدة ونجب تجري وراء امه علشان خاطر بعد الصلاة الله الامان بقى هو داخل على رجاء سقرة الموت بالحق كان راهيب كان جميل اوي دولة تنطلق عليهم قول, قول الناس ايه سمعنا واستمتعنا علشان كده تعالوا نبدأ مع بعض مين فيكو قرأ الفاتحة في رمضان وبدأ سمع الامان في صورة البقرة مين فيكو سمع الفاتحة وصورة البقرة السنة دي يلا الأسئلة اللي هي زي السهلة ديت ووظيفتها منتو ايه تتفعلوا معايا كلكم قراءة الفاتحة كويس جدا ايه كويس ما شاء الله يعني كلكم بتقراءة الفاتحة في قوته بطلة فييه يبقى كلكم قراءة الفاتح ده شيء جميل جدا حد فيكو عده على قول اللي تعالى اهدنا الصراط المستقيم يا أخواتنا اهدنا الصراط المستقيم عديتوا عليها وانتو بتقرأوا عديتوا عليها طب يا ترى ادبتوا الصفحة اللي على طول او الصفحة اللي وصدها وانتوا بتقرأوا صفحة البقرة هز قلبوكوا قوي بعد انتوا لسه الامام بيقرأ بيكي في الرقعة الاولى في التراويح وبيقول اهدنا الصراط المستقيم يا رب ما تسدنيش مش اهديني الى الصراط لا اهديني الصراط كل الطريق بالنسبة لي يا رب ضلما يا رب انا مش عايز اوصل لغاية اول الطريق وتسدني يا رب انا لبست النقاب اه لبست قبو منقبة طال اللي بقيت مختم وم... ومولاني ومين اه يا رب انا لسه قومش دلوقتي بس دخلت الجامع مش ده يا رب ان انا عايزك يا رب انا عايزك طول الطريق اخونا اللي بدا يثلق ناحيته وبدا يلتزم فبدا ان هو خلاص يحس ان هو مرتاح لا لا لا انت لسه مرتحتش انت لسه خايف انت لسه قلقان يا رب انا لسه الطريق طويل يا رب انا في مشاكل كتير جدا ممكن تقابلني اهديني الصراط كله يا رب مش هدين مش الطريق رب يا ربنا عايزك تبضل معايا الاخر الطريق وبعد القلق والخوف وانت بتقول يا رب هديني السراط المستقيم الامام ما يطولش عليك ويديك على طول هدية من ربنا الف لام ميم ذلك الكتاب والله ريبة فيه كل الكلام اللي هتقال على مدار 30 جزء على مدار الكرآن كله مفيش في شك اوقي شكي لما هنجي في حزب من الأحزاب هنقف معها الوقت وتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيكلمك وبيقولك في أربع مواضع في حزب واحد الحزب دوت بيسرد جوتي معنا يا واحد انت عايزة توصلي له لا يضروكم إلا هذا بعدها بطلقتين لا يضروكم كيدهم شيئة بعدها بطلقتين بنفس الحزب الله بيقولك كي ينصركم الله وفا لا غالب لكم وبعدها يا ربنا يقولك لم ينساشهم سوء يا رب يا رب يعني لو أنا مشت في طريقك لحدش هيقدر يقرب لي يعني يا رب انت هتسبتني هتصدقي ولا لا أول آية بتقولك لا ريبة فيه ما فيش أي شك في ربنا أول شك في اللي جاي ناشي أنا خلاص نصدقها بعد لا ريبة فيه, فيه فيه هدى فيه هدى أنا كنت لست قلبي مخلوع من اللحظات والإمان بيقرأ الفاتحة وهو بيقول اهدنا الصراط المستقيم يا رب أنا عايزك يا رب طول الطريق فكأة ربنا يقولك أنت عايزاني معاك طول الطريق أنا هتذكر سالك رسالة هنزلها لك مع عامل الوحي جبريل ويحفظها لك على مدار 1437 سنة على سنة وصلك انت يبقى مصحف بين ايديك رسالة علشان انا عارف ان انت في فتن كتيرة والرسول صلى الله عليه وسلم عارف ان انت بتنزل الشارع مش طايق اللي انت شايفه وتعبان ومخنوق عارف الرسول صلى الله عليه وسلم كان عارف الكلام وده لو ان انت مصدق ان ان انت وصلك وعارف اللي احنا فيه مصدقين او مش مصدقين مصدقين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان حاسس بينا باللي احنا هيبقى فيه دلوقتي طب اللي يقول لي على كده مصدقين ولا مش مصدقين مصدقين ايه بقى الدليل على كده النبي صلى الله عليه وسلم قاعد وسط الصحابه فيقول ليتني أرى اخواني ليتني ارى اخواني النبي حزين وبيبكي ليتني ارى اخواني قالوا اليس اخوانك يا رسول الله قال بل انتم اصحابي ولكن اخواني قوم ياتون بعدي ولم يؤمنوا ده اول حاجة بس المشاعر النبي صلى الله عليه وسلم تجاهنا بس كده لا لا لا تعالوا لسه نكمل النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع الصحابة والصحابة بيحبوه قوي والصحابة بش نصدقين انه هو ممكن يحب حد اكتر منهم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول سيأتي زمان المتمسك فيه على ما أنتم عليه اللي بيقيم الليل زي ما أنتم بيقيمه اللي بيتطاق الله بغض البصر زي ما أنتم بيتطاقه اللي بتمسك لسانه على الرغبة والنميمة اللي ما بيرضاش أنه هو يبص البنت بصها وحشة ممكن تقع في قلبه سهم من سهم إبليس كل واحد ماسك نفسه عن المعاصي كل واحد بيحب ربنا النبي صلى الله عليه وسلم دعت لهدية من 1400 سنة يقول للصحابة سيأتي زمان للمتمسك فيه بما أنتم عليه له أجر خمسين شهيدا منكم خمسين شهيدا منكم يعني خمسين حمزة يعني خمسين عيد يعني خمسين طلحة خمسين إزاي فجاء رسول الله قالوا بل منهم قال بل منكم يعني الله صلى الله كان عاد نبقى الوقت نكلم بعد ذلك نفسها تتكلم وتحكي ضغوط كتيرة جدا من أول البيت لغاية صحبتها لغاية الشارع لغاية الشغل لغاية زوجها لغاية عيالها يا أبنين ومعندناش صدر حنون نتريم فيه زي حضن النبي صلى الله عليه وسلم وإنشتكيلوها أمنا وإنصبرنا ربنا بالوحي من سئلنا جبريل علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم حس بيكو وبعتلكو الرسالة دي وربنا, صلى وربنا سبحانه وتعالى ما طولش عليك يا أختي في شوئك وخوفك وقلئك في إهدانة صراط المسلم على طول تاني صفحة على طول فيه هدى للمنتقين دي كانت وقت تطيره يلا وضعت المهاردة جايلكم تحوالي سبع وقفات كل وقفة ممكن مع صورة عشان نشوف أيكم, أيكم زادته هذه إمامة اللي عد فيكم على صورة النائدة وهيخلصها الوقتي واللي قبلها الأنفال واللي قبلها الأنعام واللي قبلها الأعراف أخباركو إيه؟ خلاص فالمشهد الوقتي مشهد من الآية <تصفيق> ثلاثة لغاية الآية عشرين عارفين من الآية ثلاثة للآية عشرين حوالي كم سطر؟ من الآية ثلاثة للآية عشرين حوالي ستة سطر ستة سطر ربنا جعلهم على بعضهم فكرة عشان توصلوا للأخت اللي بتسمعني الوقتي ويه كانت وقفة من حوالي فساعة أيام تصلي وراء الإمام وهو بيقول لها ثلاث أنواع للناس الله سبحانه وتعالى بيقول لك المؤمنين في أربع سطور والكفار لإن قضيتهم سهلة في سطرين ونص وفي عشرين سطر الله بيحدثك عن عن المنافقين عشان تعرفي ان الموضوع خطر ان قضيه النفاق تخافي منها فالله سبحانه وتعالى بدا وقال ما رايبه فيه هدى للمستقيم استنيت لحظه بس هقفل البلكونه عشان تشوف رايبة فيه هدى للمتقين ربنا بيقولك القرآن ده فيه هدى على طول الرسالة بدأت الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومننا رزقناهم ينفقون عارفين المشهد بدأ ازاي اول حاجة بدأ مشهد الإيمان بالغيب كأن ربنا بيقولك سلمي نفسك سلمي وما تخفيش سلمي شخنا القلبك لربنا وما تخافش سلم حياتك لربنا وما تخافش اوعى تفتكر انك انت لما هتصرف من فلوسك عشان تطلع العمره وفلوسك تقل اوعى تفتكر ان هي تقل في بتلئاتك ممكن كتير تقابلك في حياتك وربنا بحديث النبي صلى الله تابعه بين الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر ينسيان الفقر فاوعى تفتكر ان فلوسك لو تصرفها بعمره هتضيعك اوعي تفتكري العريس اللي انت هتسيبيه عشان خاطر ربنا لان هو هيبعدك عن ربنا اوعى تفتكري ان العريس دوت ما هتخسريه اولا تفتكري من باب اولا الولد اللي انت كنت ممكن بتكلميه وعمل بلك وبينه علاقة العلاقة دي ربنا ما يرضاش عنها انك لما تسبيه هتكسري عريص لقطة اولا تفتكري كده ففي البداية الذين يقومون بالغاية عندها ايمان ان كل حاجة عند ربنا عمرها مهضيع فإن الآية بتقولك في البداية يدهني قلبك ابيض ونبدأ مع بعض اول نقشة ويقيمونا الصلاة اول حاجة في الدين شغل اولا تبدأ بالعباده بعد ان مسلمت قلبك لربنا ما تقعدش بقى Umm وانا قلبي ومش حاسس بقلبي وانا النهاردة صليت التراويح amm احنا محسرتش بالايات وما استشعرتش انا ربنا مش راضي عني بلاكش الكلام الكلام اللي ملاخد شيطان كله جوت انت بتعبودي ربنا بمراض الله ربنا قلك صلي بان قال الله قرص و جوعي لت akkorت عيني في الصلاة عارفين يعني ايه جوعي لتكرة عيني في الصلاة عارفين عارفين يعني ان ابن صلى الله بيقول جوالك مش جعلت قرة عين الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك وبيقولك ان الصلاة انا كنت بصليها لله ولكن من نعم الله علي ان جعلها قرة عيني فانت انت بتتصلي بلاش اللعبة بالمشاعر فالآية بتقولك الذين يؤمنون بالغيب دهانت قلبي قبيض بدأت تسترقي اول حاجة يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون رجعنا لقضيه الايمان ثاني والذين امنوا بما انزل اليك وانا انزله من قبلك وبالاخره هم يوقنون طب يا رب الاخره ده شيء خاص انت اعممته ربنا عامله لنا فيه يؤمنون بما انزل اليك صح ولا غلط مش من ما أنزل الله انزل الله ده نختص الايمان بالاخره ليه اختص الايمان بالاخره من ضمن قضايا الايمان حد انا عايز اسمع اجاباتكم انتفقتوا انا انا مش وظيفتي الدرس واضي انا وظيفتي ان نعمل ريف رش الدن. خلاص مع بعض يلا يا جماعك يا امك يا طراء سلسبيل جنات بصدر الرحمن والفاطمة امات الرحمن هه امال اقصى ام معاذ هه معايا الله سبحانه وتعالى بيقول لنا الذين والذين يؤمنون بما انزل اليك يعني القرآن والسنة وما انزل من قبلك وبالاخرة هم يقنون ليه بالاخرة ليه بالاخرة اختصت من قضية بما والذي يومينا بما انزل اليك ما يا رب مما انزلت على النيرت الصلاة من الامان بالاخرة ليه شمعنا بالاخرة طلقت منها ليه بالاخرة اختصت في الزكر دونا مع حاجات كتير جدا في الدين مشتاق أمال أقصى من تاني ما هو الغيب خلاص اتقال كله اشمعنا بقى اختصت الآخرة لا مش عشان كده من ثاني تفعلوا يا أخواتنا تفعلوا يا أخوانا عبد الرحمن أيوان لأنها الماء هقولوك أنا إيه فقالوا في التفاسير لأنها هي الدافع على الحركة والعمل عارفين يعني إيه يعني ربنا بيقول لكل واحدة فيكو اللي فيكو عارفة يعني إيه آخرة هتقدر بسهولة ان هي تبنع نفسها من انها تأثى ربنا اللي عارفة يعني ايه اخرة هتقدر ان هي تقوم وتصلي ركعتين طوال ورجلها ما توجه حاش هي الباعث الحقيقي على العمل فقضية الاخرة قضية اختصت من كل ما انزل الله اليه الى النبي صلى الله عليه وسلم عشان يقولك لو بتخافي من النار هتفري كتير معاك لو دخافي ان الجنة تضيع منك هتفرق كتير معاك لو خايفة انك ما تبصيش لو وجه الله يوم القيامة هتفرق كتير معاك و ننطلق من صفات المؤمنين في اربع سطور للكفار ان الذين كفروا سواهم عليهم ام اندرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارين غشاوة ولهم عذاب عظيم في سطرين ونص خلص قضية الكفار معوتيش خلاص يعني معاودماش الوقتي هنتعامل مع ان الكفار هم الازمة الازمة الكبيرة عندنا هي ازمة اخت من اخواتنا مش حاسة انها على الطريق وشكة في النفاق عشان كده قضية النفاق اخدت 20 سطر علشان اخونا الوقت يعرف ان قلبه مش لعبة ان ارتضاطه وتعلقه بالله مش لعبة ان الله عزيز الله عزيز زي ما الست تقول لك انا ما قبلش ان انا يكون لي يا زوجة تانية ده نوع من انواع الازة فبالك بقول له المسأة الاعلى الله العزيز كيف تظن ان الله في قلبك وقلبك متعلق بالدنيا علشان كده هنشوف عشرين ساطر الله سبحانه وتعالى يتكلم فيهم عن النصاق من اول ومن الناس بس فينا نصاق تانية غير المؤمنين ومتقلنا اتكلمنا عليهم ومن الناس من يقولوا أمنا بالله ومن اليوم الآخر وما هم بمؤمن يخاضعون الله والذين أمنوا وما يخضعون إلا, إلا أنفسهم فمن هنا لغاية الآية 20 الله سبحانه وتعالى بيديكوا نماذج لمناطقين مش هادر أطول فيها ولكن على الأقل أنت كنتم محتاجين أن تصلوا الترويح في أول يوم الآيات دي تهيشوا مع أول آية وانت بتستنجد بالله بهدنا الصلاة المستقيم لغاية ما ربنا بيقول لك خلاص خدي, خدي الهداية خدي الحبل اللي ما بيني و بينك اللي كل ما انت عايزة توصليلي بأبسط حاجة بتاح المصحف فتلاقي توجهات لك في كل مشكلات ثم ننطلب بعد كده ونقف وقفة تانية في صوت الوقرة وصوت الوقرة معاها وقفتين أو ثلاث وقفات وبعد كده بننطلب بتاع كل صورة وقفة صفحة 22 فاتحين ما اعطل حيبكو ألا 22 صفحة 22 أفوتنا يا اخوانا الاخوان اللي معانا يفتحوا صفحة 22 ويجي معانا الامام وهو بيصلي في اليوم الثاني وبيبدأ الامام ويحكي لكم قصة القصة دية عشها النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما والله عن قبلتهم التي كانوا عليها الربع دوت بنعتبره اللي هو سنقول التزام اللي هو كما كان السفهاء بيتكلموا كيف أن رسول الله, صلى الله عليه وسلم يقدر على قبلة وفي لحظة واحدة يغير قبلته في ناس برضو كتير جدا وبتحفظ معنا لما يجي بنت محترمة عادية ولكن ممكن تلبس منطلون دايق شاب كويس مقدم بس يصل في الجامعة ويجي بكل بساطة يأخذ قرار ربنا عانوا عليه تلبس حجاب أمهات المؤمنين وتأخذ قرار انها معدي تسمع أغاني تاني ويأخذ قرار ان هو هاعدش هيسلم على بناته ولا يكلم بناته فخير يا عم الشيخ ما انت كنت كويس يا عم او انت كنت اشهر مخدراتك ما انت كنت انسان كويس ايه اللي وصلك للمرحلة ديت ما انت كنت مش بعيد برضو كنت بتصلي وكنت كويس ما ولاهم عن قبلة ملاتي كانوا عليها ونيجي لشوف المشهد ويبدأ ضغوط الناس اللي حواليك وتبدأ الناس تتكلب عليك وتبدأ تتكلمك ومالوش لازمة واصحابك هتكسريه وهتكسري وهتكسري الله سبحانه وتعالى لخصتك المشهد اللي انت فيه اللي انت فيه بكلمة تزلزل قلبك بكلمة تزلزل قلبك قال الله تعالى إلا لنعلن ما يتبع الرسول ربنا عايز يشوف منك ردة فعلك مع كل قرار بتخديف الدين يحفر عليكم ضغطات اعرفي ان الله سبحانه وتعالى يريد ان يرى منك ربط الفعل إلا لنعلم علشان نشوف فيكم كل واحد فيكم هيعمل ايه من يتابع الرسول ممن ينقلب على عقبيه من اللي هيقدر يثبت من اللي هتقول إنتوا, في إيه؟ انتوا جايين تكلموني عن ديني وانا كنت في يوم من الايام بعيدة والمشهد دوت هنقف معاه وهنطول معاه في قصة ابراهيم عليه السلام في صورة الانعام وحاجه قومه قالتوا حاجوني في الله وقد هدم انتو بتكلموني عشان انا بقيت قريب من ربنا لانا كنت بعيد وكنت ومصليش وما حد تتكون فكر يوعظني وكيف اخافوا اخافوا ما اشربتوا ولا تخافون ازاي عايزين ان انا خافوا انتو مش خايفين مين اللي احق ان هو يخاف فالمشهد ده هنقف معه في صورة الانعام ولكن دلوقتي والناس هتبدأ تتريأ والناس هتتكلم ربنا بيقولك يا اختي يا اخي الا اللي نعلم ربنا عايز يشوف ربك فعلك من يتبع الرسول مما ينقربه على عقبيه ربنا سبحانه وتعالى يقولك في كل آية ملمح من ملمح, ملمح المرحلة ديت مرحلة احنا بنعيشها في بداية انطلاقنا الى الله عشان لابد وصلنا في مرحلة تغيير القبلة قد نرى تقلب واشيك في السماء في اللحظات ديت انت محتاجة ترفع اي راسك وترفع ايديك وتقول يا رب يا رب ما تسدنيش يا رب انا مش قادر الوحدي مش انت في اول القرآن قلت اهدنا الصراط المسقين يا رب انا عايزك طول الطريق طول الطريق تعني وطول الطريق توجهني برضو انت هنا بتقولي يا رب وبترفع عديك وعينيك في السماء محدش يعرف انت بتقولي ايه يا ربنا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع عينيك في السماء قد نرى تقلب وشكاة في السماء فلنولي النجا قبلات ان ترضاها ويجي بعد كده التوجيه في الآية اللي بعديها توجيه تاني وإن أتيت الذين أقوتوا كتابي بكل آية المتابعة قبلتك ما تنوجعش قلبك معنات كتير هم أصلا بتنتقد لمورد الانتقاد هم مش عايزين قضيتهم إيه الصح وإيه الغلط هم ليهم نواية تانية هم ليهم أغراض تانية ما تقضعيش نفسك معنات كتير انت عليك نفسك انطلقي مع ربنا لأن ربنا الهالنا بكل صراحة بعديها ولكل وجهد هو موليها كل واحد اللي خط سير عايزة ترجعي معاهم ارجعي وليك يخط سيرك معاهم ولكن طريق ربنا واضح طريق مستقيم ولكل وجهة هم موليها فاستبقوا الخيرات ثم يذكر الله سبحانه وتعالى ثلاث مرات ومن حيث خرجت فولي وجهك ومن حيث خرجت فولي وجهك وحيثما كنتم فولوا وجوهكم ركز ركز عينك على طريقك اقع تلتفك هم مش هيبطلوا كلام ولا هيشتغلوا وانتي ما تتكلميش وما تبطليش شغل هم وظيفتهم الكلام وانتي وظيفتك الشغل انت عارف ان في ربنا انت عارف ان في دين تدي كانت وقفة مع الربع الثاني في اليوم التاني في رمضان ايكم زادته هذه ايمانة اخواتنا اخواننا ايه الاخبار المعاني دية كانت المفروض ان انتم سمعتها في التراويح ومفروض ان هي غيرت فيكو حاجات كتير هل ده حصل ولا ما حصلش نصلع مع بعض ننطلق مع بعض صفحة 25 قال الله تعالى ومن الناس ما يتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الإمام صلى بينا في نفس اليوم بآيات اتقالت فيها كلمة أنا أول مرة عليها في قول الله تعالى والذين آمنوا أشدوا حبا لله أنا اللي جاء في صدر ساعتها قلت ربنا بيغار على قلوبنا ربنا بيتكلم عن قلوب يعني ربنا مش بيتكلم عن افعال ربنا بيتكلم على جوه قلبك وبيقول في ناس عندهم في قلبهم انداد بيخاف من النار بس للأسف بيخاف على ابنه وبيخاف على امراته على... وبتخاف على زوجها وبتخاف, على... وبتخاف على ابنها اكتر بتخاف من النار جميل انك تخافي من النار جميل انك تخافي من النار ولكن جميل انك على عيالك ولكن الوحش انك ممكن تكوني بتخافي على حملك أكثر ما بتخافي من النار فابطيت ان فيه ناس كان عندهم الهه بيعبدوها بيحبوها اكتر من ربنا فربنا بيقول انا بقى عندي عباد بيحبوني أكثر من أي شيء والذين امنوا أشد حبا لله من فيكم حاسة انها ممكن تخش السباق دوت سباق الوصول الى ان يصل القلب ان يكون اشد شيء يحبك هو الله وربنا يتكلم عنك في القرآن ويقول واخونا عبد الرحمن والاخت صارة والاخت الاء والاخ محمد دولة بيحبوني اكتر ما فلانة وفلانة وفلانة بتحب دنيتها وبتحب ايالها وبتحب زوجها و شغله و بيحب الفلوس و بيحب مراته دولة بيحبوني أكتر ما دولة بيحبوا دنيتهم فدي كانت وقفة مع الآية 165 في صورة البقرة ننطلق مع بعض بصفحة 62 بيتعلموا معيه في المصحف و لا أنا و أنا بكلمكم أنا فاتح المصحف عن الآيات اللي أنا وقفت معاها ومعلم عليها بالقلم الفسفوري انا مش جاي اديكم درس وعضي انا جاي اديكم بعض التفاعلات انا على قد ما قدرت تحضيري للكلمة بتاعتكم ما زادتش عن نصف ساعة رفضت ان انا اكتر في التحضير عشانكم انا قلت انا هقول لكم اللي انا حاولت افهمه من قراءتي للجزء كل يوم قبل الامام علشان اقول لكم ان مش لازم انك تكوني طلع من الجزء بكل شيء يعني أنا اللي هقولولكو أنا ما زودتش عليه لحاجات بسيطة بس قلت عشان ما طولش عليكو يعني أنا مش, مش خلصت الجزء كله وكله باستفاد منه لأ أنا بقولكو إن أنا ممكن وصلت بمعاني مش كتيرا ولكن القضية إنك تكوني وإنتك تنتظر الإيمان في الصلاة منتظر آيات معينة كأن ربنا هيقول رسالة أيوهي هي دي هي دي اللي أنا هي منتظرها هي دي ديات اللي أثرت هي اللي ديات اللي تزودتني إيمان النهاردة الله سبحانه وتعالى بيقول لنا في الحزب ده الحزب ده اللي أنا أقول لكم عليه من شوية الله سبحانه وتعالى بيتكلم على بني إسرائيل وأول وفي أول آية, آية رقمية سورة العمران يا أيها الذين آمنوا انت طيوا فريقا من الذين قوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين ربنا بيقول لك لو سبت نفسك في طه التمثيليات ولو سبت نفسك لو سيبنا نفسنا للغرب مش هيسيبونا الا ما يجيبوا راسنا في الارض يردوكم بعد ايمانكم كافرين الله سبحانه وتعالى في نفس الحزب في الايه 149 صفحه 69 يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا ها ايه اللي يحصل انتوا تطيعوا الذين كفروا ايه اللي بيحصل يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين يبقى هتتبع اهل الكتاب هتتبع الذين كفروا ضايع ضايع ربنا لك ركز ما تتفتنش معاك القرآن معاك القرآن كسر انطلاقك وساعتك هدوكم هترجع تاني ورد ويه؟ منت منطلق مش هيسجوني الدنيا هتديق سواء اهل الباطل او سواء الغرب حرب كلها على الدين ربنا بي لعكلك في نفس الحزب دوك اربع مرات قال الله لا يضهوكم الا اذا وايه يقاتلوكم يولوكم الادبار اول ما هتكونوا النواعي اللي هي الدين عندها رقم واحد اللي هي إلا يضروكم لا أذى يضروكم إلا أذى الآية رقم 111 ربنا بيقولك اوقت خافي خلي قلبك جريء ويعرف أنك مشي مع ربنا ربنا عمره ما هيسيبك لن يضروكم إلا أذى وبين في نفس الحزب الله سبحانه وتعالى يقول لنا في الآية 120 إن تمسيسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتطلقوا اللي فاتحيني مصبحت معايا صفحة 65 لا يضركم كيدهم شيئا قوعوا تقلقوا عمر ما حد هيقرب منكم افضلي ثبت انت بس هيجيلك ولد سفيف في الكلية يبصلك بصة كده يتحكلك ضحكة كده اوقف اه تهتمي ركزي ربنا يحفظك ربنا هيثبتك وننطلق منها للآية رقم 109 للآية مية وستين صفحة واحد وسبعين اي ينصركم الله فلا غالب لكم لو ربنا ايدك لو ربنا تولاك عمر ما في حد هيقدر انه هو يأذيك اي ينصركم الله فلا غالب لكم يبقى انت اخي الكريم وانت نازل الجامعة خليك مع ربنا استنصر بالله ارفع ايدك لما تحس ان التبرج ومناظر البنات كثرت على قلبك ارفع ايدك وقول يا رب يا رب افرغ علي صبرا يا رب يا رب انا محتاجك يا رب ايه ينصركم والله فلا الغالب يا رب انصرني يا رب ودي كانت وقفة مع الاية 162 في نفس الحزب وايه الاية 174 في نفس الحزب الحزب داي وميها انا كنت في كمة السعادة والله خلصت من هنا لقيت دكتور حازم وصلاة عمالية كانوا قاعدين وبيتناقشوا فيه فسبحان الله انت جاري بسرعة جاب مصحافي كان في العربية وعدت ان مع بعض فيه كنت في كمة السعادة كنت, محض... كنت محضره وسبحان الله على طول قابلت دكتور حادم ودكتور رحمد عمنا يقول لي ايه وقعدنا نتناقش في الحزب فإحساس السبات إحساس القوة الله بيخبرك وبيخبرك في طفع في الآية 174 فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء ربنا في أول حاجة قال لا يضركم إلا أذى ما قول لاش يعني أذى حد يعرف يعني أذى يعني لا يضركم إلا أذى أذى يعني كلمة اذا دي اخرها ايه يعني ايه الا اذا ايوان الا اذا الكلام اللي على قد اللي انت تسمعه بس لا يضركم الا الا اذا فاربع عيات ربنا بيطمنك لم يمسسهم سوء ربنا بيطمنك ايه ينصركم الله فلا غالب لكم ربنا بيطمنك لا يضركم كيدهم شيئا ربنا بيطمنك لا يضروكم إلا هذا انا مش عارف الحزب ده يوميها يعني كان نفسي أتكلمكوا قبله عن الحزب ده عشان انت تصلوا تجأروا إلى الله يا رب يا رب يا رب احنا عايزينك انت يا رب يا رب احنا معتمدين عليك انت يا رب يا رب ما تسبناش يا رب يا رب لو احنا معاك يا رب احنا في كل الأمان يا رب وننطلق مع بعض ليه سفحة وننطلق معاوض لصفحة 112 ونقف في يوم تاني من الأيام اللي انتم المفروضوا ويفتوا ويفتوا فيها وراء الأئمة علشان تصلوا في الجزء رقم 6 الجزء السابس من حوالي كم يوم ووكلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا صفحة 112 آية 27 صورة المائدة إذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولن يتقبل من الاخر قال لأبطلنك قال إنما يتقبل الله من المتقيق ودي ملمح لاخواتنا اللي شغالين في الدعوة مش الحل انك انت لما تحس ان في واحدة سبقتك انك انت تقول ايه انا لازم اهدمها مش الحل عشان تطلقي انك تعجيبي في اختك اللي شغاله معاك ده فكر العمل ازاي كلنا نكمل مع بعض ايدينا في ايدين بعض ازاي تعرفي انك انت لما هتتلها لما اختك هتعلى خطوه هتعلقي معاها حتى لو هي مش عايزه حتى لو هي حتى لو هي نيتها ما لقيتش كويسه حتى لو هي نيتها ما كانتش كويسه الله سبحانه وتعالى هيرفعنا ببعض الله سبحانه وتعالى هيرفعنا البعض يوم ما ربنا يفتح للشيخ مثلا محمد حسان الشيخ حسان ما ربنا فتح عليه في عشرات ومئات الدعاة تلين ربنا فتح عليهم هي الدين كله سكة واحدة الدين كله سكة واحدة الشيخ حازم ما ربنا فتح عليه عمل المعهد أنا دخلت معايكو باش مانتس علي سعلي, سعلي دخل معاكو الشيخ عحمد دخل معاكو دكتور محمد دخل معاكو الخير كله بيدلي لا تتوقعي انك انت لما اختك هتزدأك لما اختك ربنا هيفتح عليها ان دا يضرك يديكم فئتين بعض مش الحل ان نتكلم على بعض وحش اخت من اخواتنا من اللي معانا في المعهد قلتلكم ايه رأيكم تدي كلمة دعوية وبدأت ان اخت تدي كلمة ان اخت فعلا اسلوبها حلو لما انتي شايفة ان اسلوبها حلو عندها اخطاء ما ايه رأيك نسيب الاخطاء مش لادن تقوم ايه علا ايه هي ما شاء الله اسلوبها جميل بس دلاش بس ديت سيبينا مش من كتر الناس الكويسين اللي ربنا بيفتح عليهم في أسلوبهم الكويس اه انا ممكن بكلم كلوقتي وعندي أخطاء خلاص الحل مش انك تهدمني الحل انك انت تنصحني كل واحد فينا في عيوب بلاش نكون فاس بتهدم به شيل من الفاس الحتة الحديدة لفوق وحط العصاية بتاعته اسندني بها بدل ما تهدمني عني فالمشهد هنا قال لأ اختنانك انا لازم اضمرك انت عندك مشاكل ولا لازم تدمر طب والله اللي عنده مشاكل ممكن يتصلح صح ولا غلط هو لازم كل اللي عنده مشاكل صاحبتك انتوا انتوا شلة اصحاب وشغالين في الدعوه ولا حاجه انتوا خمسه اصحاب بعض في الشلة واحده في متميزه شويتين وانت حاسه في نفسك منها شيء اول ما تلاقي نفسك فرحانه في الغيبه والنميمه عليها من وراها اهدي اصبري اصبر يا صاحبي في ايه مالك مش طايق صاحبتك تاني ليه والله ممكن خلي بالك صاحبك ده تكون الشلة في ثلاثة اربعة مرتبطين بيه فلما انت تأثن فيه وهو يحلق دمك هو يعرف وتخبطه بعضه وتتقاشه الشلة كلها ببوز وتتطرب على دماغنا كلنا وبدل ما كان الدعوة شغالة بتقرق تحببطنها وتتشل فعلشان كده مش الحل اللي أقتلنك حل تاني اللي أنصحنك لأدعمنك خلينا ستر على بعض دي كانت وقفة المفروض انكم وانتم في ليلة ستة رمضان يوم خمسة رمضان سمعتوا الاية دي ووقفتوا معاها وعرفتوا انكم ايدكم في ايدين بعض الله سبحانه وتعالى يد الله فوق ايديهم هنبدأ ان احنا نضرب في بعض ونزعل بعض ونعمل مشاكل مع بعض في الاخر مش الحل لأقتلنك وننطلق مع بعض الرفحة مية ننطلق مع بعض صفحة 137 تكلمنا مع بعض عن الصفحة وربع دولت أول يوم في المعهد فأول يوم كان ليا معكم ومشهد برضو في البداية ولكن المشهد كان بداية رائعة وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصنام آلهة إني أراك وقومك في طلال مبين إني إيه؟ إني أراك إني إيه؟ سمعيني الكلمة اني ايه اني اراك تاني اني اراك سيدنا ابراهيم بيقول انا شايف الغلط غلط انا شايف ان عبدت الاصلام دي حاجة وحشة سيدنا ابراهيم بيقول انا شايف ان اللي بيأس ربنا ده وحش انا شايف ان اللي نبسه بانطلون بيأ ديت وحشة وبتأس ربنا ولو قارنت ما بينها وما بين اخت ملتزمة ولكن انا برتاح للمتبرجة اكتر من ملتزم انا عمري ما هقرب من واحدة بتأثى ربنا وهسيب واحدة قريبا من ربنا حتى لو كانت على جان هواكي حتى لو كانت على جان هواكي صاحبك يا اخي الفاضل اللي انت من جواك مش طيقه بس هو ملتزم وقريب من ربنا شايف انه هو في وشك عفريت وصاحبك التاني اللي بيشرب سجاير بس كادع بس محترم صاحبه صحب بس في الاخر يا ميودي هيبيعك هناك لو اشترى صحبتك في الدنيا هيبيعك صحبتك اللي انت فرحلة بيها اللي بتتصل بيك وحبيبتي وحشاني الله كلامك جميل اوي في الدين الله ما شاء الله انا مستمتعة جدا بصحبتك ويبعيني رفعك السماء وحسستك انك انا هنا ما هناك وفي الاخر انت يا عيني قاعدة تتضهوري في الدين بسبب صحبة ناس معادة عن ربنا وشايفاها ان هي ما شاء الله وهتبقى كويسة وشايفة وشايفة اختك التانية كا انها لانها بتنصحك بالصبش ديت شوية لأن او انا عارف لما تكون هي وحشة ولكن شوف الصح صح وشوف الوحش وحش ما الحاكميش قلبك سيدنا ابراهيم بيقول لابو بيقول لي مين بيقول لابو اني اراك يا ابي السيدنا ابراهيم بعدها فقاتي يا ابتي المشاعر الرهيبة تجاهل سيدنا ابراهيم وحب الابو ولكن من وقت الحاك اني اراك شايف بعنيك وقومت مش بس انت في ضلال مبين لما سيدنا ابراهيم إبراهيم شاف الحق حق. عارفين إيه اللي حصل؟ الله سبحانه وتعالى في الآية اللي بعدها وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض كم واحدة فيكم وكم واحد فيكم شايف السماء وشايف الأرض حاسين ان هي ملكوت؟ هل انتوا حاسين ان السماء والأرض دول ملكوت؟ الله سبحانه وتعالى بيخلي ناس تشوف السماء والأرض كأنه شاحن وايرلس قاعد يرفع لك في إيمانياتك وفي قلبك وناس تانية بصل السماء والأرض كأنها ظواهر طبيعية الدنيا بالنسبة لها شبه بعضها عشان كده في أول الجزء التاسع في آخر الصفحة من الآية 162 ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مسأباءنا الضراء والسراء فأخذناهم ضغطة وهم لا يشعرون حدثكم فهم الآية دية اللي اتقرأت يوم تمانية رمضان ليه للتسعة الآية صفحة 162 معلش هنطلع على الآية دي ونرجع تاني الآية اللي احنا كنا فيها صفحة 137 نطلع على 162 ويه ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مسأ بقنا الضراء والسراء فأخذناهم بغدا بغدا يعني ايه الآية دية الآية دية بتقولك ان في ناس سيفة ان هم كانوا وضعهم وحش وفادئة بقى وضعهم حلو فبيقولوا دي تقلبات الزمن ده اللي كان بيحصل اهلنا يوم حلو يوم وحش مين اللي قال ان انا لما بعص ربنا الظروف الوحشة ديت عشان خاطر المعاصية عادي قدر ايه هو ده حصل عادي مانوش علاقة بالظروب فايه فالمشهد مشهد ناس حاسة ان هي الدنيا ماشية كده ملاش انتو بس تتحازسونا ان كل حاجة معصية هي وحشة وكل طاعة هي مش عارف اي لا هي ماشي عادي فعلشان كده وكذلك نوري ابراهيم ملكوت السماوتي والارض رب سيدنا ابراهيم لما شاف الباطل باطل وقال للباطل انت باطل ربنا وراه مشاهد رفحت ايمانه رفع لاي يا مخلوق ملكوت شاهد في السماو والارض ملكوت مشاهد السماء والأرض حدد صحب وأرض تحت رجليب يفحرها يطلع من هوايا فمشهد الإنسان اللي بيشوف الصح صح ربنا بي... اللي بيشوف الباطل باطل ربنا بيوريه الصح صح وبعد كده سيدنا إبراهيم فلما جن عليه الليل ورأك وكما قال هذا يا ربي فلما قفل قال لا أحب القافلين سيدنا إبراهيم بيقول إزاي يربط حياتي بحاجة بتوح وبتيجي إزاي أربط حياتي بنجم بيقفل طب لو وحتاجته وهو مش موجود هقولي إيه يلي مش موجود مش هينفع لا احبه الافلين واحدة شايفة انها هتربط حياتها كلها بانها تبقى مثلا عندها اطفال حلوين ولو جالها بنت وحشة تبقى عصابها تعبانة حياتها كلها متوقفة ان زوجها يبقى غني حياته كلها متوقفة ان يبقى معاه فلوس يدير حياته كلها متوقفة انه يبقى مصنصب حلو هيروح ازاي قلبك اللي ربنا بينظر اليه وبيقول ولدي נאمنه أشد حبا لله يبص يلاقي متعلق بقشيه يلاقي ربنا قلتك متعلق بهوى ف في اليوم رقم في اليوم السادس في سطر في في 6 رمضان في يوم 6 رمضان بس مش مش الساعه الظهر بقى يوم في السادس من رمضان في ليله 7 الامام كان بيقرا لينا وقال ابراهيم والابيه اذر اتتخذوا اصنام الهه سيدنا إبراهيم شاف البطل بطل فربنا ورمى ورمى لكوت السماوات والأرض سيدنا إبراهيم رفض أن يربط قلبه ودينه وحياته بنجم بيأفل فالله سبحانه وتعالى هداه فأول ما سيدنا إبراهيم ربنا هداه وحاجه قومه أول ما قال إني وجهت وجهه الذي فطر السماوات والأرض الآن بعدها على طول وحاجه قومه أول ما أنت هتقولي أنا قررت أن أنا أغير نفسي اول ما هتقولي انا قررت ما عودتش اكلم ولا تاني في ايه واحنا كنا بنعمل حاجة حرام وصاحباتك يقوليك في ايه يعني انت شايفانا ان احنا مش ملبش محترمين ولا ايه ما احنا كلنا عادي خالص وزميلنا وحاجه وقومه مش هيسبوكي بس برضو اني وجهت وجهي وجهت وجهي مش انا هبقى يوم ويوم واقويش وجهتي كلها بقى اتجاه الدين وحاجه وقومه قال اتحجلني في لا وقدها يعني أنا ما كنتم بسيب الصلاة ما كانتش فيه حد بيستكتر ان هو يكلمني الوقت جئين تكلموني وحاجة وقومه قالت وحاجوني في الله وقال هادان الآية اللي بعدها وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون انكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانه فأي الفريقين يأحقوا بالأمن من اللي دبقوا متطمينة على مستقبلها اللي مغطية نفسها وسترة نفسها وللابسة منطلون ديئ مين يخاف على مستقبله اللي اطلق لحيته وتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يظل الصلاة في الصلاة في الجامع وبدأ ان هو يغض بطره وقال اللي مقبضيه هزره يتحكي وينكش ديت ويهذر مع دوت وينفق دوت ويجذب على دوت فأي الفريقين يقحقه بالأمن مين يخاف مين يخاف ومين يطمن فعلشان كده اوعد خافي اوعد خاف اوعد يخش في قلبك ان الناس ممكن يسبقوك بمعصيتهم لله تأكد انك طول ما انت مع ربنا انت اللي في أمنا <تصفيق> وننطلق مع بعض للصفحة 172 فخلص من بعدهم خلف ونورث الكتاب ونختل بيها في, في سورة الأعراف سورة الأعراف سفحة 172 وصلت الأعراف صفحة 172 فخلت من بعدهم خلف وريث الكتاب الصحابة كان ارتبطهم بالقرآن مش أقصى أحلامهم انهم يقرؤوا الجزء في رمضان اللي الإمام بيقرؤه مش ده أقصى أحلامهم أقصى أحلام الصحابة انهم يفتحوا الدنيا بالقرآن ينقلوا للبشرية كلها السعادة اللي هم عايشين فيها الصحابة كان عندهم القرآن ده تطير فرآن ان الصحابة كان القرآن ما بتكسفوش منه مش لما تلاقي بنت متبرجة ما تخافي تنزلي تقولي لها غلط تخافي تقولي لها كده حرام تخافي تقولي لها انت كده تختار كتير ربنا بيغار عليك ان الله هيغار وان تنتهك حروماته ربنا بيغار بالمشهد ده على المنظر دوت ربنا ما يرضاش انك تعملي كده مكسوفة مكسوفة تصدعي بالحق فاصدع بما تؤمر مكسوفة ليه الصحابة كان دماغهم بالطير عشان يقولوا انهم يقولوا انهم حق انت مش عايزة تكسفي بس عشان خطر ربنا ليه انت اقترع نفسك ان في واحدة تحرجك عشان خطر ربنا من ده اولا ديما قولك شوية من قصة ابراهيم انك تواجه وجهك وما تفرقش ان الناس تحرجك عشان خطر انت تنطلقي لا انا بقولك يعني بقى وانت كلم الناس عن ربنا ولو حتى الناس حتى احرجوك صدقوني والله انا كلمت الناس كتير جدا جدا عن ربنا ر مرة واحد قال لي لأ مع ان انا ويتمع الشيخ حزم هو بيكلم ناس وفيه ناس احرجته والله انا مثلا قدر ربنا عمره فيش مرة بس شفت مثلا مرة الشيخ حزم خسرت مش مشكلة مالهاش علاقة انا كنت معاه وهو ممكن الشيخ حزم فيه ناس يحرجه ولا ممكن ما كانش فيه ناس يحرجني اخ تاني غالبان وطيب يرجع في قمة السعادة الشاب قطع السجارة ونمل مش عارف الايه الشباب في, في الندوات ومن تبس النقاب تطلع ثلاثة واخد القرار ولبس النقاب ملكي دعوة انت كل اللي عليك انك ترفع القرآن وتنطلق به لان ربنا بيقول في ناس تيجي بعد كده وريش الكتاب يأخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا كانوا بني اسرائيل يقبلوا بالرشوة مقابل دينهم ويقولون سيغفروا لنا رب غفور رحيم لا الله سبحانه وتعالى قال لنا في سورة غافر حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب فالإمام هو بيقرأ فين رمضان في ليلة التسعة فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب ياخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لمن وإيأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم من الكتاب؟ ألا يقولوا على الله إلا الحق ودارة ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون واختم معكم بآخر آية وأفعاكم عليها والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين المتمسك أو المصحف وأعطى الجهز الجزء او النص جزء اللي الامام هيقرأه واقفة تصلي الدنيا لو ضربت قلبت اتشالبت ولا بتلتفت واقف يصلي في الصف الاول عينه في الارض وانا قاعد يبص يمين ولا شمال عارف ولو حتى مش حافظ من كتر ما هو فاهم النص جزء المتوقع اللي هيجي الكلام الجاي الكلام عن ايه واقاموا الصلاة الناس دي ربنا بيقول عنها لا نضيع أجر المصلحين اللي عندهم التمسك الشديد بالقرآن اللي عندهم التمسك الشديد بالصلة إنا لنضيعوا أجر المصلحين هيبقوا منارة للناس في دينهم هيبقوا علامة مع علامات الدين مش أنت عندك أخت صحبتك ملتزمة قوي ومقدلة قوي ومشاء الله خلوقة وبتغض بصرها عن الرجال وكلامها هادي وطيبة الكلام تقولوا ما شاء الله في بنات بتحب الدين بسبب منظر الأخت دي ما هيش شديدة ما هيش فضة في التعامل ما هيش بتتعامل مع الناس بعنف حندها تطبيق عالي للدين في العبادة وحسن الخلق ما عندكوش أخ في الكلية أو زميلك في الشغل أخ قلبه طيب وبيحب للناس الخير ولو لقى حد في مشكلة يجري يساعده وما شاء الله أول ما يلاقي الصلاة على أسف والله يا ربنا الأزان أزمة هاروحي على الصلاة سمحني بس ما عليش أنا أسف أنا الكلام ويجري جاري على الجامعة إننا نضيع أجر المصلحين عارفين المشهد ده مشهد قريب منه حكاه الله لنا في سورة يوسف وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي إنه إيه ربي أحسن مسواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن, لو أن رأى برهانة ربي يوسف عليه السلام قال مع هذا الله إنه ربي المشهد ده مشهد يوسف عليه السلام هو عصر فيه مرأة العزيز هل المشهد ده يوسف عليه السلام قال ان امرأة العزيز حرام اللي بتعمليه هل حد فيكو جايف ان هو وعظ امرأة العزيز في المشهد ده ما وعظهاش ولكن قال كلمتين ما عاده الله انه ربي المشهد ده تعالوا مع بعض نشوف ذلك وامرأة العزيز بالتوب ومتقرر ان هي تعلم للحقيقة ذلك ليعلم, ليعلم أني لم أكنه بالغيب اللي هو يوسف فيها طبعا كاسة تفسير فيها قول أنه يوسف عليه السلام ان يوسف يعرف أننا مش هكونه بالغيب أننا مش هقول عليه خلاص حاجة غير اللي هو, غير اللي هو عملها واسمعوا معايا وأن الله لا يهديك كيد الخائنين وأن الله من اللي بيقول الله الوقتي من اللي بيقول الله دي امرأة العزيز اللي خلعت يوسف هو بيقول ما عاد الله لمرأة العزيز وقفت تقول وأن الله لا يهدي كيدة الخائمين وما أبرق نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم مين اللي بتقول إن ربي المرأة العزيز عارفين ليه لما اسم يوسف هو واقف ويقول معاذ الله انه ربي احسن مثوان يا يوسف عليه السلام بثباته بس قصاد العزيز اثر فيها التاثير ده انها تاخذ لفظ الله وتقول وان الله لا يهدي قيد الخائنين يوسف عليه السلام يقول انه ربي تيجي امراه العزيز وتقول إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم يبقى يا إخوانا الأفاضل خليك متمسك بالقرآن خليك مقيم للصلاة أقوى دعوة نعملها أن نحن نكون ملتزمين بجد أقوى دعوة بجد أن يجب تلتزموا عارفين لإيه لإن اللي فيكو هتلتزم بجد أنا فيه أخ أعرفه التزم بسبب نظرته لسعادة اخ تاني فاحبوه فتحصل له كده ضرب وكده وقال له مزاجك وحش ليه قال له إن انا هقول لك بصراحه لما التزمت التزمت عشان شفتك سعيد بس انا حصل لي مشاكل كتير فتخيلوا المشهد ده مشهد واحد يلتزم لانه حاسس ان التاني سعيد مع ان يعلم ربنا ان الاخ التاني ده عنده مشاكل كان عنده مشاكل قد ايه فالمشهد مشهد ناس بقوه التزامها اثرت بثبتها على الدين أثرت لأن هم اللي عارفين أن ثبتهم على الدين إدهم السعادة والسعادة حلم كل الناس وذي ما بدأت معاكم فينا تم استمتع بالحياة وفينا السعيدة بالحياة فخليكم سعداء بالله ما تكونوش علاقتكم بالقرآن سمعنا واستمتعنا جزاكم الله خيرا أتمنى انكم في الأيام اللي جاية تعرفوا قمة الجزء اللي انتم تسمعوه او نص جزء انكم الله سبحانه وتعالى لم يترككم في صفحة واحدة من القرآن مش في نص جزء الا ما يديكم اشارات للسعادة الا ما يديكم توجيهات يصلح بها دلكم ودنياكم كل واحدة فيكم عندها مشاكل عندها فرصة انها بالنص جزء اللي هتسمعوا في الترويح واتجهزوا آه لقاء الخادم 11 ونص لتدبيس انا كنت تنوي ان انا اقول لكم كفاية كده كده بتدبسوني عالميا نعم يوم الجمعة بس انا مسافر هنكمل ناشي خلاص او كاننا الله خلاص ففيش مشاكل يبقى الجمعة 11 ونصف مشاكل خلاص أه ولكن أه كان نفسي إن, ان المرة الجاية اسمع تفاعلات منكم يعني اسمع كل واحدة فيكو تقول حاجة تغيرت خالص تكتبها قبل ما نبدأ ونقرأها على الموجودين أول ما بدأ بس معلش قصيرة يعني كل يوم اكتب لي حاجة تغيرة كده والذين أمنوا أشدوا حبا لله ربنا ينظر إلى قلوب وبيقول القلوب دي بتحبني زي ما في ناس تانية بتحب حاجات فيها في دنيتها سعالة عندها في ناس سعادتها في أنها تحبني سعادتها أنها تقرب مني حاجة كده هيكدة تتغيرها خلاص تكتبوه على المنتدى والله انتم تتفاعلك على المنتدى ضعيف فانا يعني كنت بدأت ان انا تمائكم على المنتدى كل يوم تتفاعلك على المنتدى ضعيف أوي فانا انا في النسبة لي القضية مصعبة ان انا كشت المنتدى كل يوم أتابع ومعاك Thanks to all. بستعمل من أنتو هنا يعني معانا على المنتدى في التفاعث خلاص فمفيش مشاكل خالص لو نتفاعل كل يوم وبرضه يوم الجمعة النهاردة انتم معاكم جزء الحداشر هيتقرأ بكرة بكرة الاربع جزء الحداشر والخميس الاثناشر والجمعة تلتاشر تلت اجزاء بتلت تويتات قلبية بتلت علامات في الطريق الى الوصول الى الله بتلت انطلاقات جديدة في حياتكم بتلت قرارات جديدة في حياتكم عشان نوصل لربنا ونقول له يا رب تعتلنا كتاب حفظه 1400 سنه يعني انا مش ما مت... شفتش في حياتي كتاب من 1400 سنه موجود ما تحرفش ف ربنا بعت مصحف حفظ ما بين دفتيه 1400 سنه عشان تسعدي بيه فاوعي على راي الشيخ حازم امبارح تطلعي من مولد ضلحمص الشيخ حازم كان في اسكندريه فبيقول واقف على البحر في جلسه تدبر سريعه كده وانا راجع على الطريق فبيقول لقيت واحد وقت في البحر وبيطلع سمكة وأما طلع يعيني بعد عناء بسرياية فبيقولي ها البحر ده كله مطلعش من البسرياية قادل وبالمثل في ناس مفتطلعش من جزء التراويح إلا بدمعتين كده بالعافية لو الإمام تجلت معاقوي في الدعاء فالمشهد اللي انا عايز اقول لكم عليه اوعوا تطلعوا من الثلاث اجزاء او الثلاث او جزء ونص لو انتوا بتصلوا ورا امام جزء ونص اوعوا تطلعوا منه بمجرد ما شاعل انا عايز تقول المره اللي جايه كل واحده فيكم ما اوعي تسالي بنفسك اوعي تسالي نفسك لو عايزين ده على المنتدى هشوف تفاعلكم ان شاء الله من اول بكره لو لقيتكم متفاعلين ان شاء الله يشرفني ان اكون معاكم والاخوات اللي موجودين في الاداره ينزلوا اللينك بتاع الصفحه بتاعتنا اللي هي بتاعت المنتدى اللي هي بتاعت أنا مش عارف بقى هتدخلوا هنا ان احنا الواجهة على الغرفة العامة فلو انتم هنحطها على جروب المعهد خليني على جروب المعهد عشان يبقاش ايه ما نتشتتش خلاص ونتفعل ان شاء الله نصل مع بعض الى فتحات الله التي وعدنا الله اياها من خلال القرآن جزاكم الله خير سبحانك اللهم ربنا بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك جزاكم الله خير